وَلَقَدَ خَذَ اللَّهُ مِي فَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ فَإِنَ قَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُنِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَيْئًا فَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا لنهار فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقَضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً إِنْ يَحْرِفُوا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا به پلیمولہ پلی لو موٹ يُحِبُّ وہ می نل دین پالو ن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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله وكتاب يهدي الله من قالوا نلو مريم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 کونو ابینار کلچلی میو آب بشر ممن کو يغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء ولله ملك السماوات ولغض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب سن بگ مالا تو چوتھی نو سنی من بشير ولا نذير جا کش بشير ونذير والله على كل کو قدير لم پون مت یا لمو اب جال کمو مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ تم أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا على أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَصُوا فَاتَّقُوا قَوْمَ قَاصِرِيبِ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّنَا لَن حتى منها ختوں منها مِن ہاتھ